التخيم يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت حيث يقضون الوقت في مخيمات ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات فقد يكون ليلة واحدة وقد يكون عدة أسابيع ويختلف المكان فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال حيث الهواء النقي يخرج الناس أيام العطلة إلى البر وينصبون في مكان الترويح الخيام ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى ويصطادون السمك ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثيرا من الطعام وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء